أشهد أن محمد الرسول صلى الله على محمد صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان كما روى البخاري في الصحيح أنا أريد منك أن تحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم الربع أو الخماسي. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف كيف تحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى خماسي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة ويلتقي نسب أمه بنسب أبيه في كلاب بن مرة اصطفاه الله من البشر صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي رفع مع أبيه الكعبة المشرفة وكلنا نعرف قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء الكعبة وكيف أن إبراهيم وإسماعيل رفع القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ويأمره الله عز وجل بعد ذلك أن يؤذن في الناس فيقول يا ربي أين يبلغ صوتي فيقول الله عز وجل منك الأذان وعلينا البلاغ ثم بعد ذلك يبارك الله عز وجل في ذرية إسماعيل فيتناموا ويصيروا قبائل وينتشروا في جزيرة العرب ويظل العرب على دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام إلى أن شاء الله عز وجل ثم بدأ النقص عندهم ودخلت عليهم البدع من المجاورين لهم شيئا فشيئا حتى دخلت عليهم عبادة الأصنام وكان أول من أدخل الشرك إلى العرب عمرو بن لحي الخزاعي وترك العرب دين أبيهم إسماعيل وابتعدوا عن الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام وانتشرت عبادة الأصنام وبدأت تلك الحياة الجاهلية بكل صورها تضرب في كل مكان إلا بقايا من أهل الكتاب وأصبحت البشرية بحاجة ماسة إلى منقذ لها من الضلال إلى الهدى ومن ظلمة الشرك إلى نور التوحيد والإيمان ومن الشقاء إلى السعادة في الدنيا والآخرة كان سيد البشر وحبيب الحق صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه